آه يا الحزن حاشا يجفاني وبركان الحزن والنح بركاني آه يا الحزن حاشا يجفاني يجفاني وبركان الحزن والنح بركاني يا ابو الهادي العجاب كل العجاب قبراك وشلون اللحيد يطوي شمس عمراك وكل لحظة حزين برقب جفين فجرك وجدك كاظمي همورك العجيب كل العجب كل العجب جنب راك وشلون يطوي شمس عمرك وكل لحظة حزن برجع جفين فجراك وجدك كاظم يحمو بالحزن كترى في فميل اي عم من جوار الظلام غصه تنعكيا في جبين الدهر ذكر والحزن قبر كعبة للخلق يا وغدا وجدي على الدنيا جواد بكر الناعر ثانا والحداد ايتوا في الآليا بام المراد كسرت بغدا تضلع قصت مهجتي لوعة ألام روحك ذبل غصي ويبس من لوعة جروحك قصت مهجتي لوعة ألام روحك بلغصني ويبس من لعتيج روحك على باب المراد انزف دموع ونار وباب منذكرة اذكر هجوم الدار كسر ضلعيك سارني وشدت الأقمار وفرق Saf, anni humat على ala babi murad, nzidmuu onar onar, o babi mnäzkar, äzkar hjo muidar, ksrzal تاريخي بمجد الأثيل بينما شمو من ومالحور قتيل وروال كل دماء ضربا ان شهدا والدا اختار اسند سود وغدا وجدي على الدنيا جواهر لا <مراك> والله <مراك> كسر بغداد ظلي <لضلع> فحكى <تجلات دمع> وغدا وجدي على الدنيا تسيل من بغداد وعلى زهرة شبابك كم ألم ينع كم عين تسيل من بغداد وعلى زهرة شبابك كم ألم ينع الحنة يضلوعي بعد الروح وحسروي الحمام الضل عليك ينوح يظللك نعيش فوق الصديح مطروح ثلاثة أيام تشبه تدك المذبوح الحنة تضلوعي يبعد الروح وحسروا يا الحمام الضل عاليا كينوح يظل لك نعش فوق السطح مطروح ثلاث ايام تشبه جهتك المذبوح نفسة تحرق افلاد القلوب تنشر الوحجه تدمعا وتذوب ها هنا يحل النشوه في ثرى هذه القبور في فؤاد القبر ما يحيي الفؤاد وغدا وجدي على الدنيا جواب هدم جوار الليالي حصني المنا هشام ضلعه هشام بعدش كثر أظلم هدم الليالي حصني ضلوعي بالمدينة وما تجيب في العان وعندي بالنجاف وبقوس همض العان وبغداد الحزينة اللي طوات يبران وسامر الألم وضم علي أحسين ضلوعي وما تجف العين العين وعندي بالنجف وبطوس حمض العين وبغداد الحزين اللي طوات قبران وسامر والألم وعظم علي حسين فجعوا قلبي فما رق العزاء ذابحت صبري رزايا كربلا إنه قبر الحسين وهو لي قرة عين وله الكون اكتساء بسواد وغدا وجدي على الدنيا جوار نشد للنجاف وين الحفار جبرين هاي كبر والدي للنجاف وين الحفار جبرين جبر اللي توازع على أدرى ما خفا وزينس ما يبدور كل بلد شمس تستعجل على ونور كل قبر احتوى طفى وظل مكسور قبر اللي توزع حل وسعة قبور قبور وبدري ما خفى وزي السماء يبدور كل بلده شمس تصطع جلال كل قبر احتوى طف وبله ومكسور إن في بغداد طف وجراح وأنين ما لأى الدنيا نواح ودموع في لحوط هي للحزن وقوع وحيى للأرض أمان والبلاد وغدا وجدي على الدنيا جواب layta wa al